الوحدة الحادية عشرة الدرس الأول التعاون بين الناس واحد التعاون والتضامن يعيش الإنسان داخل المجتمع ويصعب عليه أن يعيش منعزلاً عن الناس فهو بحاجة إلى مساعدة الآخرين في المجتمع يهتم الإسلام بالتعاون والتضامن اهتماما كبيرا يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهناك أحاديث شريفة عديدة دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى التعاون والتضامن منها المؤمن المؤمن كالبنيان المرسوس يشد بعضه بعضا الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته كيف تكون شخصا متعاونا مع الآخرين؟ إليك بعض الأفكار استمع بدقة إلى الآخرين وتأكد من فهم كلامهم تبادل خبراتك مع الآخرين تحمل المسؤولية فيما يفيد المجتمع أظهر تقديرك لمن يستحق التقدير